امنوا انه لا ضرب فا استأفدنا فرقص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب مرة اخرى فما بقي بيت الا ضرب عوضوا بعد المدة لفاجد دي كل ضرب فطاصل ببيت النبي صلى الله عليه وسلم تبعون امرأة كلهم يشكي زوجه فقال عليه الصلاة والسلام لقد أصاف بآل محمد تبعون امرأة كلهن يشكي زوجه لا تجد أولئك حياركم أي ليس الذين يضربون هم حياركم إنما يذجع الإنسان إلى الضرب في وقته وضرب رمضي يعني فيه بالسواف، بالسواف واحد يقول لك الضربة في الضربة في الضربة واحد شايد نصف عرق خشب في جيب فوخني كلاهو فوخني كلاهو وأنا ما كنت أعرف أن له فيه بمقارب أخر ان هو مثلا إيه قال لك ضرب الضربة وابتاع لأن هذا ضرب حضيظة للضربة فيه التحرصة بهذا الضربة لا الإنسان لا مانع يضرب لكن الضرب في كتاب الله عن فجل جاء آخر مرحلة في بعض الأدوال يبدأ بالضرب هذا خلاف, التر... خلاف ترتيب تأديب المرأة في كتاب الله عن فجل والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهدروهن في المضاجع واضربوهن ونأقول لكم شيئا لا يرجع القدر الى الضرب الا انه عجز عن الضرب لو هجر حقا لا يصل الى الضرب لو هجر حقا لا يصل الى الضرب فاذا اضطر الى الضرب يضرب يعني مثلا كان لا يضرب غير من يضرب يعني مثلا عائشه رضي الله عنها <تصفيق> كما في صحيح مسلم اقول انا اخبركم عني وعن رسول الله صلى الله لما كان في ليله التي هي لي جاءت فتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا ووضع جنبته هذا الثوب رويدا فما هو حيث لا بيتم ان وضع على اليسر حتى صار مرويدا رويدا واخذ عنانه رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا وانطلق طبعا كلمة روايدا روايدا بالأعمال الذي تتكره كل مرة يعنيه بعضوء شديد والرسول عليه الصلاة والسلام يظن أن عاليسة نائمة فكره أن يبقى هذا من جملة رقبته وحنانه ورقب عليه الصلاة هو فانطلب فتقنعت إذاري وانطلقت ورائه وكانت تظن أنه ظاهر في بعض النساء فتضلت مشيه راه حتى ذهب الى البقية فرفع يبيبي ثلاثة مرات الصعبة ويسفده قالت ثم من حرف من حرف حرف رجع فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت, فهرولت. فأحضر يعني مشى بويلة اول ما دفرت الحورة من الدفرة تحت اللي حقرة. وصول طالما جاء فرأى منظرهم غريب. ايه المنظر غريب لأ ايه? اللحاب ايه? طالع نازل قال مالك يا عائش? حش يا ربيع. ايه يعني حاجة افتدت? اتركيه مستريحة. وكمام. جاء لأ ايه? طبعا بتنهج. من المشوار اللي, اللي هو بتنهج من المشوار فأول ما إيه؟ لا فينها كمالك في يا عائش وشوف اللوح تقول يا عائش إذا الترخيم ده اللي هو إيه؟ باعثه المحبة والمواد ده وهو بصورة كان في لما كانت عائشة تشتفي كان يعني يكون في غاية البطر في باطل اللوح حتى إنها لما فصل حادثة دفع وهي حادثة قوية لتهمت عائشة في عرضها رضي الله عنها وبعدين المسورة عن لم يبردها وكانت تتمنى ان يبرئها بكل خوط فكيف سكت يعني سكوته عن تبرئتها يعتبر السهام هي لو لماذا لا يبرئها لماذا يفقد حتى الان بل لا يكلمها في هذه الذي التي كانت تبكي حتى تقول لها بكا وبكيته ثلاثة ايام بلا حتى ظننته ان البكاء فارق كبد من كترة البكاء ومع ذلك لا يلاطفها ولعلها ولا يهمك ولولها في بريء أفضل شكلام ده كافر إنما كل شيء يتعالى عليه الصلاة والسلام يدخل هي طبعا مستكينة مكسورة يدخل يقول كيف تيكم تيكم اسم إشارة للبعيد يعني حتى مش كيف هذه الوسم إشارة للصريب لا كيف تيكم ويزلح على صرف الصريب صليم وبعدين ينطلق عن إيش رضي الله عنها تقول قبل أن تعلم بالحكاية دي تقول وكان يريبني أني لا أجد المثفة الذي كنت أجده منه حين أشتاكي هي جارت من هذا الغدو الغدو اللي بانه مسترد ومرضت شابرا وهي لا تعلم بحديث دي وليس من عائدته أن هي تمرض وبعدين برضو قلها كيف تيكم رب. تعودت هي أن بحال مرضها بيكون في غادل حمامها تقول إيه اللي بيره عندها دي اشكان عندها كده لكن مش عارف ايه السبب ويريبني اني لا اجد الموت اللي كنت اجد مني في الاشتك اهي اه ابتشتك المالك يا عالش هاش يارو بيه قالت اه شيء قال لها لتخبرني او لا يخبرني اللقيف قالت يا رسول الله مهما يكلم الناس يعلمه الله ثم حكت لك. شكاية. قال لها أنت السواء الذي كان أمامك فإنك فقيته أنت السواء الذي كان أمامك قالت نعم قالت عائشة فلهدني وفي الرواية المبرق لهدني في قدري لذة أو جعتني أي ضربها بمجامع يده في قدرها وقال لها أضمنت أن يحيف عليك الله الرسول مع ان ان لم, لم يكن واجبا في حقه يعني صدق السلام قد لم يكن واجبا في حقه يعني يبيت عند هذه ويترك فل اداه باختياري هذا اختياري ومع ذلك كان يعلم لان هذا تمام الاحسان فقال ان جبريل اتى فناداه ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك فأجبته فناداني فأقفى منك فأجبته فأقفيته منك وكرهت أن أوقفك فتستوحشي لانعابة النساء التي كانت طغيرة السم يعني مرة واحد يقول لي أدخلت ريت مراك حتى نسها في الأوضة ليه؟ أريد أن تكون صور صار ماشي أكثر. صور صار ماجيب صورة دا لو رأى الثاء ريبها رجلها باي فكتا قربي لو رأى الثاء تخاف وتستوش لذيما وحدها في هذا الوقت من الشيء فمن رسمة عليه الصلاة والسلام انه لم يقض وظن انها نائمة فقال ان ربك امورك عن تاتي اهل البكير فتستغفر ربك فدوم عايشة رضي الله عنها الذكية وهذا ادب يدفع للنساء اللي يتعلموه قام تغيروا دفة الشواء غيروا في السلام في بعض النساء كل ما تقول لها طب غيري الموضوع تقول له ابدا لكن نكمل الضوء عشان نشوف انا بقى رأس بالرجلية انا اروح فين يدد تغير موضوع لا تغيره شوف عائشة قال إن, رب... قال إن جبريل أزاني فقال إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغسر عليهم قالت يا رسول الله وما أقول لهم إذا دخلت عليهم فرد خلقنا كنف إبغاية المظروفة قال أقولي السلام عليكم ديارة قوم المؤمنين أنتم مستادقون ونحن اللاحقون إن إن شاء الله عليكم اللاحقون إلى آخر هذا دعاء المصارف فشهد الرسول عند استقرار فلما كان كما قرات عا ضرب بيده احدا الا ان تنتهك حرمات الله ف... فهذه من المواقف القليله التي ضرب عائشه انتم كيف ضربها يا هيذا اوجعها الجحنه أو في هذا ضرب غير مبرر هذا الرجل اذا ضرب يبقى احتمال او يكثر العنف او يبتح دماغو السرعان غيايا غيايا صبقا كل داء له داء شجكي او فلاكي او جمع كل داء وقالت الثامنة المست مست ارنب والريف ريت دارنب يتم دخل ارنب يعني ناعم العشرة ناعم الملبس كجد الزرن رقيق رجل رقيق والريف ريف زغنب الريف زغنب نباس صيب راضح وهذا ادب ينبغي ان نتعلمه ينبغي على الرجل والمرضة ان يحرص على ان يكون رايحه صيبة من الأشياء المنفسرة التي هدمت بيوت بسببها هذا الموضوع هذا الموضوع رسول عليه الصلاة كما رواه الإمام المسلم عن شرايش ابن هاني قال قلت لعائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواة اول ما يدخل هذا نوع من قبالة الرائحة الكريهة اللي ممكن تكون في السم فالإسان يحرق على هذا لرأة بتندخل انه طيب العشرة ولم يكنها ان تستهد طيب الرائحة المجتم السؤرنا والريخ ريخ جرنا قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاج عظيم وماس طريق البيت من الناس لم دخل طويل رفيع العمال يعني طويل لكن هناك تركبنه بنا عشان تعلمنا ثلاثة جسد او دا طويل وهذا طويل لكن شستان بين طويل وطويل هذا رجل رفيع العمال طويل ما لبدون طويل النجاب النجاب اللي هو جراب السيب لأن طول الـ الـ الـ الأعضاء يعني يبقى تكون طويلة طول الأعضاء تكون قصيرة لكسر الأعضاء فهذا رجل لما بيلبس السيب والجراب بتاعه طويل وهذا ينتدح بك طويل النجاب عظيم الرماد إشارة إلى كرامتك قدر معملي يشغل للضيوف لحمة ويعمل طبيق وآكل يوتاع عنده رماس قد كده فهي يتمدحه بالكرم وهذه كانت من السفاد التي يحرص العرض عليها جدا التخار يغطي كل عين والبخل لا يغطي والبخل لا يغطي والبخل لا يغطي البخيل ليس له حسن والكريم ليس له عين ولذلك الناس كتبوا دموا الأحاديث في الآيات الذين يبقلون يأمرون الناس بالدخل وفي الرواية المتواجرة الأخرى ويأمرون الناس بالدخل والرسول عليه الصلاة والسلام تكلف يا حديث شبت عن ذنب الدخلاء وانتلق في الكتب بالإسراء على أوراق الدخلاء وطروا يعني سيراثوا على كل لسان سيئة جدا بخلاف الكرم يعني مثلا حاكم الطارق له يقولك هذا كرم حاسمي هذا رأى ابنه مرة يضرب كلبة له قال له يا بني لا تضربها فإن لها علي يدا إنها تدل الطيفان عليه يعني ظلم هذا يقول له جميل لأن الضيف إما يتبع النار وإما يتبع نبات الكل تقول إن لها علي يدا إنها تدل الطيفان عليه الخلاف بقى يعني يعني مره اثنين ماشيين فواحد سكيل بياديات تحت النهري فاشفع على الغرب فالحاول الحاول فواحد قال له هاد بيدك فلم يعطفها لك فالتاني كان هاد كوما طلب خل بيدك قال له هات. ليه؟ لان الاعطاق لمسى مذهبه ان شاء الله حتى يروح بيه قول له هاد متعود على هاد بطاق هاد يدك لا حقا لو ما فيه الثاني كان الثاني قاله كذ يدك فأعطاه يدك ويرى رجل آخر كان يظم أبو نوف كان بكيلا جدا فواحد راحناك اكتوى بالجوع عنده فانشد صائلا يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشي أجاعدتني حتى وجدت طعم المني وجاءني برغيثه فتأذرك الجاهلين. <تصفيق> فقمت بالفأس كيما ادق منه شظيم. عايزي اغطى على لغمة الا بالفأس. ها? سولي من فأسه. يعني صار السفة من فأسه. <تصفيق> سولي من فأسه. وانطاعة مثل سهم الرمي اللي هي الكثة اللقمة اللي طمعه ديه طمعه الثناء قدير فشج وأتي ثلاثا ودق مني ثني شوف اللقمة عملت ايه الثنية دي ايه مقدم الأثناء شوف رغيف أدرك الجهلية يعني مفضر ها وطبعا ضيفه أبي نوع في الإسلام يعني مفضر أدرك الجهلية في الإسلام ده بأى لإنتاج شركة الحبيب والسر معمول في اطرام الحبيب والصول. ورجل الاثر يقول دفل على واحد دخيل فغافوا. قال يا ذاهبة في بيته جائيا من غير ما فائدة. جن اضياتك من جوعهم تقرأ عليهم صورة المائدة. ها قدم بقى الصعارة. صارت نواجد البخلاء لما تقرأ بخلاء الجاحل او البخلاء بتاع الخطيب البغدالي او بخلاء ابن الجاودي البخل عار وشنار على اهل لذلك اذا وجدوا اي فرص يذكروا الكرم لا تتركت فيه في واحد كريم جدا كان اسمه معد ابن هاليب يضرب به المثل في الكرم احد الشعراء قراد ان يقابلك فدفى المعنى في زائدة بستان والبواب ابا عليك اكل يا عم اكل ما الواجب ابدا لن تسل فنرى الشاعر واجز جدول ماء يمره من تحت الجدار داخل على البستان نعم فكده واجز فالسوفر نسموه يكونون فهذا الشاعر ما دفعه كتب بيت شاعر ونقشه على خشبة ووضعه على الماء فحمله الماء الى معنف نزائله لو كان على البي فوجد رفعة الخشب طاقية عن الماء فأخذها فاقرأها فأعجب بالبيت جدا بيت غاية الرقة والجمال فقال الرجل قال انت الذي كتبت هذا? قال نعم. قال كيف قلت? فانشد له البيت. فاعطاه اربعة الاف دينار. اربعة الاف دينار. ثم كان من الغذي فارسل اليك. فقال له كيف قلت? قال قلت كذا وكذا. فاعطاه اربعة الاف دينار. ثم أرسل إليه في اليوم الثالث فقال له كيف قلت قال قلت كذا وكذا فأعطاه أربعة آلاف دماغ الرجل الأول ما قدت أربعة آلاف دماغ اللي المستجد دي هرب قال لك الرجل ده بين عليم السنين وسيفق من هذه السكرت فيأخذ الخلوط فأنجو ساعة فقد قبل السعيد هرب من الثلاث كلها فأرسل في اليوم الثالث فقيل له أنه ويولى الغتاء قال والله فالغتاء الغنو أما والله لو بقر لعطيته مالي كل في مقابل هذا الشيء في ناس مصدوعين على الكرم ناس عندهم سجية العطاء لا يستريف إلا إذا أعطى قيمة الإنسان في العطاء ليس في الأخ ديمة الإنسان في العطاة وانظر إلى الأبيات الجميلة التي تكتب بالذهب التي قالها أميت أبو الصلب في عزلات جدعان يقوله أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرض يوما كفاه من تعرضه السناء بيأتي غاية الجمال غاية الرقم بيقول يعني اذكر حاجتي انا محتاج ولا كفاني ان كنت استفهمها كده ولا كفاني الحياة ان نشيمتك الحياة اذا اثنى عليك المرء يوما يعني اول ما يقبل ربنا يخليه اه بقى ربنا يخليه ما عايز ايه طبعا الديه هذا العطاء لما يقول له ربنا يخليكوا بارس ميك فيقول يعطيله فلم يتوجه أن يريق ماء وجهه بالتغال مش يقول له انت عايد حبيب قول كده يا أخي يخليك دغري عايد أخرج مجمسة عمبارش ماشي يا أخي مجمسة عادي جدا عايز كارتون السامل أخذين دي ساعة ألف يا أخي أنا ملاحكك أنا خريمكك من حاجة قولي يا أخي أنا ستاد أخي ستاد هي اللحنة كذرة؟ هي هو مش هي ابنة كذرة لأ ده هو بقى لا يحوزه الى ان يريك ماء وجهك كل الله يتعطيه اول ما يقول له ربنا يكريم الطبال الثنين لا يحوزه الى ذل السؤال شوف الرجل وشوف الرجل بتاع الرجل مجرد ما يسمع السناء فقط يعرف ان الرجل محتاج فلا يحوزه لجه السؤال فبيقول له ااذكر حاجتي امقذك ثاني حيائك إن نشيمتك الحياة إذا أثنى عليك المرض يوما كفاه من تعرضي السناب بجرد بس ما يثني عليك بأخبار عين للعليم ومتعرفت وعين بهذا التخريط خرجت إمام الكبير العلم سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي شيء أحمد بن حمد وشيء الشابعي حديث دعاء الكبر طيب دعاء الكرب لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينه ورب العرش الكريم تبدأ دعاء ولا ثناء ثناء ليس بدعاء ليه تموه دعاء الكرب فشفيان ابن عيين لما واحد ثابت قال له دام الشعاء ده ثناء وأنشدت فيه بتندو قال إذا كان هذا مخلوق وكفاه الثناس فكيف بالصالح يعجب وجبه أول نقول لا إله إذا الله الحليم الكريم لا إله إذا الله ربه ده سماء عم الظاه سماء عم الظاه إذا كان العقب تهمه وعرضه فكيف بالصالح يعجب فالكرم الكرم الإنسان مطبوع عليه فالمطبوع على الكرم تقوى رفيع الذهن طويل النجاد عقيم الضنان وعلى ومن الاجله على كرمه أنه قريب البيت من الناس الناس هو منتدى الجنوب مش راح خالص كده اتفرت ادو اخر في اخر البلد عشان ياستر من القيسان لا ده هو بيته بجانب الناس اي واحد يقصر على طول يتالف ان يكون في بيت اقرب بيت المسجد واشنعين نشرب مية على طول اقرب بيت والي سنجد من واحد فمعنى انه هو يتعرض وعرض نفسه لأقرب مكان لمنتدى المال كانما قيل لها ما دليل سرمه قالت طريق البيت من المال وقالت العاشرة دوج مالك وما مالك زوج مالك يعني اسمه مالك ثم قالت وما مالك يعني هل سهل شيئا عن مالك مالك خير من ذلك خير. مالك خير من كل ما يقدر بذلك هذا مجرع عاش مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المثارك هو عامل حساب اني يأتيه الضفاة فمش يقول غلام خذ البهايب ويطلع الضفاة كل البهايب يجي الضفاة مش رقين بحاجة للفاة ورساة لا هو عامل حسابه عنده مثلا مئة رأس يبقى في البيت ستين رأس ويطلع اربعين له ابن كثيرات مبارك قعد بارك على طوله قليلات المثارك فلما يترخه بك إذا سمعنا صوت المظهر اللي هم الإيه بالدور اللي قاعدين في الزريب إذا سمعنا صوت المظهر فرق فتمره شجال بقى وكاعد أي قلنا أنهن هوالي يعرفوا أنه في واحد هينجبح منهم أول ما يتمعوا الفداعة دي الموسيقى دي والفرقة دي يبقى كيف في ضوط وطر بقى بحي الضيوف وبيفتربلهم بقى للطبل البلدي يبقى يعرف الجمد اللي دوه انه ايه انه سيونش يوحي يتبه لان حاجة ضيط المدهش ان فيه وقافك التدل على الجواز العجل على المقصة بهذا الحديث <تصفيق> حديث والله الوقاف التدل في زمان العجاية وقافك زمان العجاية لو علماؤن الذين اصعدوا في كل استمدار ما ترفيع عصرنا لماذا في السقه التانيه هل في هذا دليل ظل الحكايه دي كلها حصلت في الجاهليه لا حصلت لا قبل ان انتهى اكتمال ده عائشه بنت اسكان نعم جلست 16 امراه تعاهدن فهذا فعل الجاهليه هيقول لك لا نحن, نحن لو نحتفج بالمشروعية على المجرد الفعل بقى على اقرار النبي عليه الصلاة والسلام طيب هي المرأة اللي تكلمت على زوجها السوء مش اغتابته يبقى الغصوب تكت على الجهر فاليأة هل ما اتطيع ان نقول يا جوز الغيبه والنبيمه لان بسوء طبع سامع الكلام النسواء والنسواء على فكر الكلمة العربية الخطيئة وكلام هؤلاء النساء على أزواجهن مساكة يعني هذا يدل على أن الغيبة خلافة فما أعمل كده أراد أن يبني مسألة جزنية فهذا ما أفضل طبعا ليس في هذا دليل من قريبة اللي حل الموسيقى الذي يمنا إذا علمنا أن هناك دليل صائم على قرمة الموسيقى كلها وهذا الحديث هو أبو جمام في صحيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لن من أمتي أقوام يستحلون الشرط والزنة الشكل والفرط ويقناع للزنة يستحلون الشرط والحريرة والقمر والمعائم فهذا دليل من الأدلة الأخرى أستج بها أهل السنة والجماعة على تحريم المثيقة كلها أما الذين أباحوا المثيقة فلا يعني إذا في بالإجماع لا ينعطل الإجماع به فكيف يخرطون الإجماع فليس في هذا دليل أصلا على حل المسيط إنما الرجل كان يعني من اجتهاد من عنده كان مباحا أو غير واحد كل ما سنجري أكانوا عن التوحيد أم لا كان من إكرامه للجل يجيب فرقة متقية أو يعز على المظهر غير آلة تلعود أو نحو ذلك فإذا سمعت الإبل الباركة صوت المزر أيقلنا أنه النهوان جئنا إلى بيت التصير وإلى آخر امرأة بهذا الحديث وهي أم زرع التي سميت حديث بها قالت أم زرع زوجي أبو زرع فما أبو زرع هل تعرفون شيئا عن أبي زرع وحيث أننا لا نعرف شيء عن أبي زر خير تعرفنا من هو أبو زر أناس من فلي أذني وملأ من شحم عبدية ده, ده ده ده كل غزب أناس من فلي أذني النوت يعني الاضطراب والحركة ومنه الناس أنهم يتفرقون جيئة وذهاب ومنه الحديث الذي في البخاري قالت ابن عمر دخلت على حصة ونوساتها تنقف النوسات لي الضفايا تنقف يعني باتماحة ما يجب كانت مقتشرة فدخل عليها ونوساتها تنقف إنما سميت الطفيقة هكذا لأنها تتحرك إذا حركت المرأة رأسها أناس من فلي أذنية يعني لبتها دهب في ودنها فهي عملة تتحرك كده في أمي الذهب الدهب في ودنها كده يتحرك بعد ما كانت أبيض لا دلوقتي بقى أي شيء لك في كل ودن أناس من فلي أذنية وملأ من شحم عضوديا إنما بدأت المرأة بالذهب لأنه أهلك النساء الأحمران الذهب والحريب نساء عندهم شغف شديد بالذهب وملأ من شحم عضوديا العضب اللي هو إيه العضلات في مقدمة الصدر تريد تقول إنه كريم يعني هي كان واخدها جلسه على عصب دلوقتي بسم الله ما شاء الله اتملت واملا من شحم عظيم وبدجحني فبدجحت الي نفسي